اخوة الايمان والاسلام ولنا هذه الوقفة مع الاستاذ المرحوم حسين محمد رفعت اصغر ابناء الشيخ محمد رفعت من خلال برنامج اهل القرآن والذي سجله الاستاذ عمر بطيشة خلال شهر رمضان عام 1405 هجرية رغم ان صوت الشيخ محمد رفعت خلق من اجل الميكروفون. وكان مخلوق العصر الميكروفون لكن للأسف الشديد ان هو ملحقش الميكروفون غير في السنوات الأخيرة فقط. تمام كده الحلاق بتقول هو ده مصبوط يعني الشيخ رفعت ريح صوته في المدة الطويلة دي حتى دخل زعوة كبير في السن كان كبير في السن وقاعد يقرأ يمكن ما فيش من ما تنعدها. بتاع عود وال والواحد وال واتنين ما اعرفش يمكن اكتر من ثلاث سنين الاستاذ حسين رفعت نجل الراحل العظيم الشيخ محمد رفعت وماذا عن تسجيلات الحيه اللي بنسمع فيها الشيخ رفعت وسط جمهور في مساجد يعني وتلاوات إذاعات خارجية دي امال مين اللي مسجلها او جت دي يا سيدي من من, من, من الاذاعه برده دي ثلاث تسجيلات هم بس اللي موجودين الكهف الكهف كان راح له النحاس في الجامع بتاعه كانت الاجهزه بتاعه الهندسه دي ما تطلعش كتير او ما كانش في امكانيات اجهزه لاسلكيه اه ما كانش في امكانيات ف فا... التسجيلات ديت ما شاء الله والثانيه بقى كان الملك الله في التليفون اللي هو مين ملك السابق ما السابق سمعت صوته بمنش خريفات في اي حاشد بانه هو الملك فروق نفسه مش مش وصيت ولا موظف عنده ولا حاجة وكان بيقول لي ابو الشيخ هيروح الجامع قلت له ان شاء الله لا روح اسئله واذا كان يعني تعبان او مش مزاجه مش تمام او حاجة كده انا مش ضروري اروح انا يعني انا تقلت الشيخ رفعت بعد اه فانا رحت قلت له انا سمع الفاروق بيقول بيقوله بيقوله قل له روح انا روح انا روح ان شاء الله روح رحت قلت له قال لي لا يعني ما يهموش اذا كان في ارتباط او بصحته او باي حاجة مش مش, مش مش مش مش متمكن مش ضروري يعني يقدر يعتاج رحت ألا أولو إن شاء الله رحيم إن شاء الله رحيم <تصفيق> الموسيقار محمد عبد الوهاب في صوت الشيخ محمد رفعت من خلال حوار اجراه معه الصحفي الاستاذ محمود السعدني لحد النهاردة بتسمع قرآن آه يا سلام الله بتسمع قرآن بتسمع, بتسمع, بتسمع المخيم الشيخ مصطفى تسمعين دم الأحياء آه والنتقل يا رحمة الله الشيخ رفعت انا كنت هي تحت رجلي يعني كان كنت صديقه كنت صديق و... و... وتحت رجلي يعني صديق كده ما... ما بقاش في قرآن وبعدين في القرآن إن إذا بالصديق ده إله خادم أعود في ده أسمعه وأنا تحت رجلي يعني صوت شيخ رفحة كان الدرجة دي يعني بيأثر ريك آآ كان صوته أنا أحسه فعلا بأنه بيخاطب الله فعلا ما كانش بيقر ما كانش محترف كراءة كنت احس بانه قبل ما بيرى الاية ال ال ال فعلا بيحس بانه بين ايدي الله هو بيرهاله فعلا ظللت على الاخه بي حد ما مات اه لحد ما مات ما. يعني انا قد اقول ان شيخ محمد رفعت محمد الله ارحمه له تأثير عليك له تأثير على مشاعري على حاسيسي على الروحانية انت بسجل له هلا يسقط ان اقلق حلاك الوقدي ومسجل هذا او هلا لا مش بس جهاله لكن كان في عندنا صديق هو اللي متولى هذا الا لما كان التسجيل من الصعب اسم المرحوم محمد خميس وكان نروح نسمع عنده الشيخ محمد رفعت في مصري جديده ويمكن هو ده اللي خلى تدخل الاذاعه من تسجيله الشيء الكثير له يعني فالتسجيلات اللي في الاذاعه دلوقتي يعني بتدي حقيقة محمد رفعت ولا مختلفة قليل جدا من يمكن تسجيل او تسجيل في صوره مريم ادي شيء من, من, من الشيخ محمد رفعت في, في مقدرته وشباب صوته طب انت يعني سيتك بتحط الشيخ محمد رفعت بين المخرجين في اي طبقة مالوش طبقة انا من وجهة نظري في القرآن مالوش طبقة يعني هو كان فريد في نوعه هو من موهبة. يعني موهبة اكثر من الصناعة يعني هو ما كانش رجل كان صناعة زي ما يقول يعني الشيخ علي محمود الله يرحمه قطان كان من ناحية الصناعه الصناعه اقوى من كتير لما بتدفع شغله بتاعتها دلوقتي يعني دلوقتي ايه الاحاسيس اللي بتسويها بالضبط والله الشيخ محمد رفعت من اسمي بيفكرني بحاجات كتير جدا مش بس مجرد فنيح لان زي ما قلت لك الشيخ محمد ده رفعت انا عشته <تصفيق> عشت في في طفولتي وعشت في شبابي وعشت في كبري هو كان صديق وكنت مستمع لي وكنت محبه فهو مي فكلم كل شيء ده غير المادية الكبرى اللي فيه تأدية تأدية غريبة اللي يعني التأدية اللي هي بار عن زي لما تقول الفن العربي بتاعنا يعني ال ال النمارات الكثيرة الموجودة اللي اللي زي اللي زي البنتين الجميله حاجه مش موجودة في أي صوت ثاني ابدا الإيمان والإسلام من تراث الشيخ محمد رفعت الذي بين أيدينا قراءات من 54 صورة من صور القرآن الكريم في 20 ساعة تسجيلية يرجع الفضل في تسجيلها إلى عشاقه ومحبيه وعلى رأسهم المرحوم زكريا مهران باشا عضو مجلس النواب المصري والغريب أنه لم يره مرة واحدة في حياته ولكن هذه التسجيلات ما كانت لطرى النور بالمستوى الذي نسمعها به الآن لولا جهود مجموعة دقوبة من مهندسي وفني الإذاعة المصرية يسرنا في حلقتنا هذه عن الشيخ محمد رفعت أن التقي والأستاذ المهندس عبد العزيز قنديل مدير تسجيلات الإذاعة الأسبق أهلا وسهلا بكم أهلا بكم أستاذنا المهندس عبد العزيز قنديل ماذا عن مستوى تسجيلات الشيخ محمد رفعت كما وصلت إلى الإذاعة بادئة الأمر وكيف تطورت لترقى إلى ما نراه الآن سيادتك هو الشيخ لما توفى إلى رحمة الله ما كانش لزاعة عندها حاجة للشيخ بالمرة شيريت شيرتين أقصى ما كانش عندها نعم فبتالت الإذاعة تجمع هذا التراث من عند الناس المحبين اللي كانوا بيسجلوا للشيخ طبعا تتجاد الكبتين عندهم في بيوتهم يعني كان فيه ناس محبين للشيخ وجابين أجهزة بيسجلونه عليها لمزاجهم الخاص مش لحاجة تانية فكانوا بيعملوا صهرات دينية في بيوتهم والشيخ يحضر ويسجلونه لما الشيخ توفى بصت بالزاعة ملقيتش عندها حاجة وانا ما بقولش بالزاعة كانت مسؤول عن الكلام اللي حصل ده يمكن كان الشيخ رغبته انه ما كانش يحب الا انه يقر على الهواء عطول نعم فما كانش بيحتفظوا بتسجيلات الا فيما منظر بعد كده ابتدوا هذه التسجيلات تجمعوها وعليها بقى عمليات كبيرة وإصلاحات وترميمات حتى تطلع للناس بالصورة اللي هي موجودة عليها دي. نعم إذن ما المبرر لعدم وجود تسجيلات فعلية للشيخ رغم أنه من الممكن أن يتم التسجيل مع قراءة الشيخ على الهواء يمكن أن يتم تسجيل له أيضا هو المسألة الآتي بي مفتلين نعم نقطة الأولى احترام رغبة الشيخ كان يفضل دايما ان يبقى على الهوى نعم وقال لا يسجل لا ما حبش يسجع تسجدات نعم الحتة التانية انه عدد السلطة اللي كانت مملوكة للبزاعة في ذلك الوقت ده تتجاوز متين شريط متين شريط دول كانوا موزعين على كل تراث البزاعة وده كنت تحب تسجل حاجة جديدة لازم يمسح حاجة قديمة ويسجلوا جديد مطلع. نعم شرد كانت موجودة ديها خاصية معينة ومش موجودة في أي حتى إلا في إزاعات أو في إزاعات معينة كمان مش كل الإزاعات وبالتالي ما نقدرش إحنا نعمل حاجة في حدود إلا في حدود إلا في حدود الشيخ ما كانش بيفضل موضوع التسجيلات كان يحب إيه بعد نعم وكان المنتبع أن كل شيخ من المشايخ الكبار بعظام له يوم بيقرأ فيه وهو محب الشيخ ومريدينه يعودوا وانتظروا القرية بتاعته في اليوم اللي هو بيقرأ فيه إذن هناك مراحل فعلا ومجهودات بذلت لكي تتحول الاستوانات من حالتها الأولى آآ إلى آآ الحالة التي نسمعها الآن والله هو المسألة إيه كان كل ميداء مجموعة الاستوانات عند حد وطبعا زي سعادتك قلت زكريا باشا هو ده كان من من عشاق الشيخ وكان عنده ممكن اكبر خضر ممكن من التاجيلات نعم طبعا دي كلها اللي الزع جابتها جابتها ازاي اشتريتها اداله معرفش نعم فهذه الاسطوانات جت بجاء على اساس ان احنا نعمل منها حاجة لما جت كانت مدمره الحاجات دي بيها طريقه حفظ معينة في جو معين مغلفه بطريقة معينة عشان الطراب والبتاع حجه درجه الحراره والرطوبه وكل ده اثر عليها ده ده ده ايه ما كانش فيه اهتمام طلع حصل بالظبط ان احنا لقينا الصناديق دي ثاني اول حاجه نعملها ان احنا نطررغ الماده عليها بس من حاجة الا طب نغسل هذه الصناديق بالسباده والمضرفه بتاع بحيث انه يشيل الوسخه والطراب والحياة اللي قاعده بتاع بأحسن صورة حسب الممكن أو المتاح بعد كده بقت موجودة على شرائب بعد كده الشرائب اتطورت وقت شرائب جت بالتنين نسجل عليها وهذا العمل شارك فيه عدد كبير من الزملاء يعني كل واحد الفطرة بتاعته ساهم بجهده في هذا الموضوع أخوة المؤمنون وسوف يظل القرآن الكريم أحسن الحديث وأعذبه إلى أبد الآبدين يحفظه الله تبارك وتعالى في قلوب هي أوعيته القلوب التي استقبلته ثم أذعته بما تملك من موهبة الصوت الذي يشع جمالا وكمالا وفي طريعة هذه الأصوات صوت محمد رفعت لقد كان صوته هو الجمال بما منحه الله من الرقة والخشوع وهو الكمال حين يغترف لسانه من قلب ودود معمور بالتقوى مغمور بالجلال إن صوته لا يأتي من عقله مجردا يعطيك ثم لا يؤثر فيك وإنما هو موهبة من الرحمن إن الشيخ حين يقرأ إذا بك تتمنى أن تكون جوارحك كلها آذانا حتى تنهل من هذا النور العلوي جمالا يسري في دمائك ويحملك الصوت الأثير على موجات الأثير ليأخذ من نفسك ووعيك حتى إذا قال صدق الله العظيم تقول حقا صدق الله العظيم، وقدر الله الكريم. إن <تصفيق> الذين وهكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع رحلة علم من أعلام القراء هو الشيخ محمد رفعات أخوة الإيمان والإسلام حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية وأطيب تحيات رجد خليل أحمد عبد الظاهر وإبراهيم جاهد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 لا م